ل موسوعه النابلسي ل للعلوم ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م みんな Yeah. どうぞ。 WHA-、right. له يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم ولكن الله محمم إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه في ق ل و ب Fuck!